مستمعي الكرام نتدبر بعد قليل س و ر ة تعرض لنا ع د ة حقائق ت ا ر ي خ ي ة و إ ي م ا ن ي ة ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ و ل ى هي أ ن ب ع ث ة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ض ر و ر ة لتحويل الذين كفروا من أ ه ل الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا اليه من الضلال والاختلاف وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه ا ل ب ع ث ة ا ل ح ق ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن أ ه ل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن ج ه ا ل ة ولا عن غموض فيه إ ن م ا اختلفوا بعد من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم ا ل ب ي ن ة أ م ا ا ل ح ق ي ق ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن الدين في أ ص ل ه واحد وقواعده ب س ي ط ة و و ا ض ح ة لا تدعو إ ل ى التفرق والاختلاف في ذاته وطبيعته ا ل ب س ي ط ة اليسيره ا ل ح ق ي ق ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن الذين كفروا بعدما جاءتهم ا ل ب ي ن ة هم شر ا ل ب ر ي ة حكم قاطع لا جدال فيه ولا محاله مهما يكن من صلاح بعض أ ع م ا ل ه م وادابهم وما دامت تقوم على غير إ ي م ا ن بهذه الرساله ة الأخيرة و ب ذ ا ا ل ر س و ل ا ل أ خ ي ر ومن ل لن طيب لن ل نستريب معك غير لن نستريب في هذا ا ح ك ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافا بينا وهذه دور ودور وفي التصور ذات الحقائق الأربع إدراك العقيدة الإسلامية الرسالة الأخيرة ا ا ل قيمة في ي م إ نستمع ي كذلك ن إ ل ى هذه ا ل آ ي ا ت من س و ر ة البينه بصوت القارئ نايف بن سعد الفيصل بسم الله الرحمن الرحيم الله لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين مفكين حتى ت أ ت ي ه م البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب ق ي م ا وما تفرق الذين أ و ت و ا الكتاب إلا من, بعد الا من بعد ما جاءتهم البينه وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين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 ف و ا من أ ه ل ا ل ك ت ا ب و ا ل م س ي ي ن نار جهنم في ا خ ل د ي فيها ن أ و ل ئ ك أ و ل ئ ك ه م شر ا ل ب ي إن ا ل ذ ي ن آمنوا و س ل ا الصالحات أولئك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 رضي الله ومن تبعهم باحسان هذه الى يوم الدين بن سعد